بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحبه جاء في الحديث عن سيدنا عضيفه بن اسيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم من اذى المسلمين في طعوقهم في أي قضية كان في رمي الأوساخ في طرقهم في سد طرقهم في عقلة سيرهم أي شيء مهم أن يكون هناك اذى لهم تكون عقوبته لو أنهم لعنوا لحقت عليه اللعنة وجبت عليه لعنتهم وفي الحديث أيضا عن محمد بن سيرين رضي الله عنه قال قال رجل لابي هريرة رضي الله عنه أفتيتنا في كل شيء يوشك أن تفتينا في الخراء المقصود في الكلمه انا بستهزر في ربما بكر كمان نبيكم يحكي لكم اشو دح تستنتجوا وشو بدكم توضو وشو الواحد بيطلع من الغائط وهذا كان وهذا حقيقه علمنا الاسلام النظافه وسمعنا الان ربنا لما بيحدث النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر عم علمه الطهاره كيف ديطهر ثيابه كيف دي ديطهر نفسه هذا الامر في القران الكريم جاء ان الله يحب التوابين ويحب كيفيته علمها للنبي والنبي علمها للصحابة والصحابة نقل لنا جميعا فقال يشك أن تفتينا في الخراء فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل سخيمته الكلمتين الخراء والسخيم المقصود به الغائط يعني ساخه القذرة من غسلها في طرق المسلمين أو رماها في طرق المسلمين أو من غسل سخيمته على طريق من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين يعني مو بس وجبت لعنته الله بيلعنه في فرق ما بين لعنه الناس فربما يستحق أو لا يستحق بينما لما تنزل عليه لعنة الله ولعنة الملائكة ولعنة الناس جميعا فإنسان مؤذي هذا في هذه القضايا اذن اوساخنا لا يجوز لنا ان نرميها في طرق الناس هناك اماكن خاصه لهذه الاشياء فلا يحق لنا يعني حتى نحن اليوم باماكننا اللي عم يعني الحمد لله رب العمين يعني انعم علينا باشياء كثيره فما في منع يا أخي اذا اتفقنا مع يعني عامل التنظيفات اذا دفعنا لنا يعني المئه وخمسين ليره المئتين ليره ثلاثمئه ليره عم ندفع اولادنا اكلات وشربات وبطر وزياده مال الطعمه اكثر من هيك بكثير اي ما بتوفي مع طفل صغير ياخده يوميا فهي شعرية إذا اتفقنا ونظفنا بيوتنا إيش الماده للأسف يعني بتشوف ناس بتشيل قدام بنايتهم بتحط قدام بنايت جاره يعني يعني والله هي. كيف كيف ترضى لنفسك أنت وسخك خب قدام غيرك أو تحط قدام بيتك أو في أماكن خاصة وإذا كنت أنت مرفع ومرفع عن هالشي اشتري كرامتك بمية اشتري الكرام اللي أنت عم تحكي عليها هاي اشتريها بالمصار بميتة وخمسين ليرة بميتة ليرة بثلاث ميت ليرة أتحط اسم الغالي والرخيص كل شيء عدتحطه طيب قال لي كمان مظافتك أيه. هذا من ديننا إن الله عز وجل لا يدخل الجنة إلا كل نظيف إذا إنسان قذر لا يدخل الجنة ومو معنى الإنسان النظيف اللي بنظف حاله وبس غيره هذا ما هو نظيف هذا هذا إنسان اللي عم يقذر غيره وهذا ما هو نظيف فابدي نظف غيره وينظف قدام بيته وينظف قدام حارته وينظف قدام مسجده وينظف طريقه وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عليه لعنة الله والناس اجمعين من وسخ أو القى أو ساقه أو كان سببا في ذلك في طرق المسلمين وفي الحديث ايضا عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والتعريس على جواد الطريق التعريس النوم ليلا إذا كنتم مسافر أن تستريح التعريس الاستراحة يعني إياكم والتعريس على جواد دي الطريق طيب ليش الناس عصره الحذر علينا خوفا علينا في الطوقات العامه يكون محل خطر يعني الناس عايشه جاي كذا لا تستطيع ان تنام لا تصل لا تستريح لا يعني ابجي شوف هالقائد العظيم صلى الله عليه وسلم حتى في راحتنا بده راحتنا في الراحه نفسها تكون متاحه حتى في سفرنا نكون يعني منظمين حتى في بيتنا نكون مرتبين في طريقنا في مساجدنا في كل مكان فقال إياكم والتعريس على جواد الطريق والصلاة عليها لأن هالأماكن بتكون ما هي محلوفة سكنا فبتكون ملها بالحشرات ملها بالهوام ملها بالحيات فهون انت لما تصلي حطيت نفسك بخطر وقديما ما فيها النور ولا في شيء فإذا وقف لي وصليه فهو في خطر فعضلك دير بالك حتى ما تكون كمان عرضة لطريق الناس إذا مروا بك تؤذيهم أو تؤذي نفسك إذا ما أزيت غيرك أزيت حالك فاليوم الطريق العاب يعني خذ جانب من الطريق وجبت لتستريح في مكان مألوف، فإنها مأوى الحياة والسباع وقضاء حاجة عليها يعني إياكم وقضاء حاجة عليها على الطرقات حتى ما تئز الناس فإذا مار الإنسان وتلوت وتنجس بده يلعن اللي وضعه طيب معناته أنت ما تكون السبب في وضعها فإنها الملاعِن هذه الأشياء كلها تستحق من أصحابها إذا فعلوها أن يلعنهم الآخرين كذلك نختم هذا الباب من خلال حديث آخر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال بأبواب المساجد يعني عند الأبواب أن الناس داخل وطالعا تتلوى فهم مكان كان قضاء حاجاتنا أو كذا أو ساخنا فهذا ما بيكون المسجد يجب أن يكون نظيفا، يجب أن يكون مركز حضارة للناس لما أنت تجي تترك همومك وتأتي إلى المسجد، فداخله نظيف وخارجه نظيف وأبوابه نظيفة، فكل شيء لك نبي نهى أن يبال على أبواب المساجد من باب اولى توسيخه من داخلها. يعني إحنا نقول يا أخي لا هذا هنا لا توسخ. لا ترمي اوساخه داخل المسجد نحن ما من نطلب منك تمسك وتمسح وترتب لا الله يزيل الخير القائمين كفيلين ووفين بس نحن نفسنا نوسخ صحيح ما ما نظفنا لكن ما يجوز لنا نوسخ ذلك المكان اخي اخي حديث عن سيدنا ابي هويره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط كتب له حسنة ومحي عنه سبيئة السنة اثناء قضاء الحاجة وحتى لو كانت في بيوتنا أن لا نستقبل القبلة ولا نستدبر القبلة هذا من احترام الاماكن المقدسة فلنولي أنك قبلة ترضاع إذا ما عدت في خضاء الحاجة ما نستقبله ولا نستدبرها طب قال كيف فقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر شرقوا أو غري اتجاهك كيف بده يكون هي او هي بهذا الاتجاه يعني كتفك على القبلة او يسارك الطرف الاخر على القبلة هذا السنة اذا كنا في البيت ومضطرين البيت معمر على الطريقة يعني بطريقة غلط فلما بتجلس احريف نفسك شيئا قليلا لتنال هذه الخيار لك حسنة ويمحى عنك سيئة وتكون قد طبقت سنة رسول الله وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم